Jeg tog dig, lyset i mine øjne. Jeg tog dig, til at få mig من فيذا flyve. Jeg tog خذ لفتينا ضرحني لاقتني بالسياب عسا اتشوفك بالسنين. واي شبلي يا عذاب خذ لفتينا ضرحني لاقتني بالسياب عسا هي تشوفك بالسنين. واي شبلي يا عذاب jeg tog dig alure i mig, tog dig og tog mig til dyb. Dåb dig i verden det أخف في يوم يجيني تصبح أحلامي سرام حتى لسى صار يبيني في لنما ضاع الصواب جيت لك يا نور عيني جيت وتعبني الغياب أبك في الدنيا عويني تزيح أمن في نذاب أرجوك أمسك في يميني أبك ترسم للجواب متى تسعد بك سنيني والسهمي والعذاب أرجوك أمسك في يميني أبك ترسم للجواب متى تسعد بك سنيني والسهمي والعذاب جيت لك يا نور عيني جيت وأتعبني الغياب أبك في الدنيا عويني جزيح أمن في نذاب ويطب ذاك الجرح فيني يعني باقي العمر طاب ويطير لك غلا حنيني بتعليم فوق السحاب ويطيب ذاك الجرح فيني يعني باقي العمر طام ويطير لك غلا حنيني بتعليم فوق السحاب جيت لك يا نور عيني جيت واتعبني الضياب أبك في الدنيا عويني hvis du er hæmmen Fy